ما لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. قال فما خذبك يا سامر؟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 هك الذي غلث عليه عاكفًا لنحرقنه ثم لنصفنه في اليوم من السفاه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما